بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نرحب بكم في المحاضر الرابعة بمادة مناهج البحث في العلوم الإسلامية وكنا قد انتهينا في المحاضرة الماضية عن الكلام عن شروط البحث الجيد وتحدثنا كذلك عن الصفات التي يجب أن تتوصل في الباحث هذه هذه ذكرنا عدد من الصفات التي يجب أن تتوصف في الباحث أول شيء أن يكون على جانب العلم موهب وأن يكون لديه موهبة وذكاء وأن تكون عنده أمانة علمية وأن يروض نفسه على الموضوعية وأن يكون دقيقا في عمله دقيقا في عمله منظما في بحثه منطقية في عرضه لأفكاره واستنباطاته أن يتمثل روح البحث العلمي عند نقله للآخرين أن تكون له غربة في تخصصه وأن تكون له قدر وافر من الصبر والجلد وسعة الصبر وأن يكون له استعداد بالمناقشة والحوار وأن يكون على دراية واسعة بالقواعد البحث العلمي وأن يكون صاحب منهج سليم وطريقة علمية رصينة وأن تكون يعني تكون المضب التلقي عنده مضبا سليما ليس شاذا وأن يكون لديه قدر على امتقاء أفارب الكتب والمراجع وأن تكون ميته خالصة بوجه الله سبحانه وتعالى وأن يكون له قدر أن يكون عنده تقدير واحترام للعلماء والأساسيب للذين والأساسي والأساسي تتلمث عليهم هذه يعني المختصر ما ذكرناه عن شروط أن صفات الباحث الجيد في هذه المحاضرة سوف نتناول الحديث عن أنواع أو مناهج البحث. من حيث التخصص أنواعها من حيث التخصص أو مجالات ال أو يعني هي هو في الكتاب نذكر تعل نوع ولكن هي مفروض يقول مناهج البحث بحسب التخصص فما المعنى الكلام حقيقة نحن ما تكلمنا عن عن مناهج البحث عند علماء المسلمين هي نفسها هنا ذكر هي هي نفسها هي نفسها هنا البحث الوصفي والبحث التاريخي والبحث التطبيقي أو التجهيلي إذن مناهج البحث أو أنواع البحث الخيث التخصص هي الخيارة مناهج أنا لا أصدق أن أذكر أنواع الكتب هنا واحد من أنواع الثلاثة الآثية يعني هي مناهج البحث الوصفي أو أو منهج المنهج الوصفي والبحث التاريخي أو الأصح نقول منهج التاريخي البحث التطبيقي او الأفضل والأفضل نقول المنهج التطبيقي أو التجريبي. طيب نبدأ في الكلام عن البحث. أبوص. قبل ما نبدأ الكلام عن البحث الوصفي هذه ثلاثة المناهج أو الأنواع متعددة وتنوعة حسب التخصص. يعني في بعض المجالات مثل الرياضيات والفيزياء وال الكيمياء لا يتناسب مع هذا المنهج الوصفي. المنهج الوصفي عادة ما يستخدم في أو يتبع في الدراسات النظرية مثل علم مثل الدراسات الإسلامية اللغة العربية العلم الاجتماع وهذا وما إلى ذلك دراسات نظرية واحدة. أدبية مهنية. أما المنه البحث التاريخي هو كما يوحي من عنوانه أو منهج التاريخ كما يوحي من عنوانه فهو عادة ما يستخدم في التاريخ والحوارا والآثار. يعني تاريخ الاشتسجيل للحياة الإنسانية وأثماتي ما تكلم عنهم إن شاء الله بعد خليل البحث التطبيقي هو البحث القائم على التجربة وهو في الدراسات التطبيقية التجربية مثل الكيمياء الفيزياء هي قائمة على التجربة يعني. بحث الرطف لماذا تسمي الرطف أنه يصف الأحداث التي وقعت أو يصف الأفكار والمعتقدات والأحكام وإلى الأحكام ويبحث العلاقة بين يصفها الرطف من ولكن موضوعه وصف وتفسير ما هو كائن من الأحداث التي وقعت من أجل مراحباتها ووصفها وتعليلها الوصف وصف وتفسير ما هو كائن من الأحداث التي وقعت أو الأحكام أو الأفكار الأيدوليجيات يعني المعتقدات والأفكار ووصفها وتعليلها وتحليلها والتأثيرات والتطورات المتوقعة ويصد كذلك الأحداث الماضية وتأثيرها عن الحاضر وأستمر أيضا بالمقارنة بين الأشياء بين أشياء مختلفة مقارنة أشياء مختلفة أو أشياء متقابلة متجانسة متجانسة ذات ذات وظيفة واحدة أو نظريات مسلمة هذا يعني مفهوم البحث إيش البحث الوثش يعني رأس كذا ذكر أهم خصائص البحث الوطفي ثم أهم خصائص البحث الوطفي أنه يبحث العلاقة بين أشياء مختلفة بين طبيعتها لم تسبق دراستها يتخير منها الباحث ما له صدق بدراسته لتحليل علاقة بينهما يتضمن مقترحات يعني الخصوص الثاني أنه يتضمن مقترحات وحلول وحلول مع اختبار صحتها آآ ثالثاً كثيرا ما يتم استخدام الطريقة المنطقية الاستقرائية الاستنتاجية ما الاستقرائي ما في أحد اليوم ما جميع يعني أستمن على الطريقة الاستقرائية الاستنتاجية الاستقراء معناه التتبع تتتبع الأشياء لتعرفة لتطفها يعني مثلاً هنا إيش أهم النقطة الاستقراء هو التتبع تتبع إيش تتبع الجزئيات تستخرج منها قاعدة أو نتيجة تتابع ال الجزئيات لتستنتج منها إيش حقيقة ها معينة يعني مثلاً وإستقلاء قبل ما أقول المثال معلش استقلاء منهم ما هو استقلاء كامل ومنه ما هو استقلاء ناقص يعني مثلا بدك تعمل لي في مشكلة في الجامعة عند الطلاب أو بدك بتشوف إيش أسباب هذه المشكلة طيب فإيش سوي سوي استبيان يعني مثلاً مثلاً أن طلاب الانتظام عادة ما يصير إيش إشكالية في التسجيل في أول السنة ما يسجلوا بيجي أو بعضهم يسجل بيجي ولا يش التسجيل وإيش ما هو لاقي مكان أو مثلاً أتلغى تسجيله المادة اللي سجلها فا إيش نسوي حتى نعرف الأسباب نسوي إيش استبيان ونوزعه على إيش على الطلاب يعني يعني انه نوزع على الطلاب كلهم آه وهذا شيء صعب لانه نعرضهم كبير او مثلا نختار مثلا مية ميتين طالب في في كافة الكليات الجامعة مثلا ونسأله بعض الأسئلة يقول ايش يسترس في الأسئلة انك انت ما سجلت ما سجلت ايش الا الا الا المادة ما اكتمل جدولك او ما فكل واحد يكتب يكتب واحد يقول والله أنا النظام عندي مثلا الانترنت محبة أسجل مع ما يضغط معايا والبعض يقول والله الشعب قفلت تدري والبعض فما في مجال يسجل والبعض يقول إيش يعني يقول أنا والله تأخرت ما سجلت تدري فمن خلال هذا شي نعرف إيش هي الأسباب إذن إحنا إيش سوينا تتبعنا جزئيات ومن هذه الحالات هذه الاستبيانات استخرجنا إيش الأسباب؟ استخرجنا وعليكم السلام ورحمة الله آه يا نجاعد أنا جاهز لواحدي أجاعد أشكح طيب بسهر أكبر كنت بتصلي. طيب والله تقبل احنا لسه نحن بقى شوية نبدأ بحفظة هنا فارع كنت أنا بتكلم عن مناهج البحث العلمي ها؟ فأقول إنه هم هنا مقاتيها أنواع أنا ما أفضل من إن ذلك الأنواع فأقول سميها مناهج البحث المنهج الوطفي والمنهج التاريخي والمنهج التطبيقي اللي هو التجريبي فواصل تتكلمنا عنه إن تجيت التأخص فأقولنا إنه من خصائصه إنه يعتمد على منهج آخر اللي هو المنهج الاستقلائي الاستنتاجي. هاه؟ منهج المنهج الاستقلائي أو الاستنتاج. الاستقلاء الاستنتاج إيش كله الاستقلاء والاستنتاج؟ الاستقلاء يعني ااا لما نمنع يعني استقلاء معناه التتبع. تتبع إيش؟ جزيئات او اي نعم جزئيات معينة فمن خلال تتبعنا لكل جزئية نعرف ايش نتنتج منه ايش نتيجة معينة يعني مثلا بلد مثال بلد مثال مثال انه ايش مثلا في الجامعة عندنا طلاب الانتظام بدنا نعرف ايش هي اسباب تأخرير التسجيل هاي الطلاب يتأخذوا وما يسجلوا يبدأ الفصل الدراسي وكثير منهم ما سجل او بعضهم سجل نوع أم... جدول يعني ما صدق كل المواد، فنقول نسوي استبيان، نسوي استبيان نوزع على طلاب الجامعة أو على بعض طلاب الجامعة لأنه عدد كبير، فمثلا نختار مية ميتين ستمية من عدد هذا نوزع عليهم إيش استبيان إيش ونتعلم الأسباب إيش توصل للهذي النتائج، طبعا فن هذا يعني مو مو شيء سهل، فنس ما هي الأسباب حتى نعرف ما هي الأسباب فكل واحد إيش اختار. أو يكتب إيش الأسباب بعضهم مثلا يقول كذا والله لنتم يتفي مشكلة ما ما بيسجل والله مثلا بعضهم يقول يعني الشعبة عبت بدري وبعضهم يقول والله أنا تأخرف تحط اللوم على نفسه وأعني وهكذا فمن خلال جمعنا هذه الاستبيانات ودراسة كل استبيان على حيث نستطيع من خلالها النطب إلى إيش إلى نتيجة أو إلى أسباب التسجيل المتأخر إحنا إيش اللي سوينا هنا يا راعي معايا راعي أنت معايا ما إيه طيب إيش اللي سوينا هنا استتبعنا استقرعنا أو استقرينا واستنتجنا هم أدي لك مثال ثاني يا راعي استنتجنا وعرفنا أيش الأسباب ليديك مثال ثاني أديك مثال ثاني بسيط بسيط جدا دخلت غرفتك أنت ولقيت النور مش غاز ضغط ديك حاجه مفتاح اللمبه ما ما ما اشتغل ايش في جبالك ها لا والله هذا المثال غير هذا المثال حكي شيء ثاني معليش معليش المهم طيب في في في طريقه اخرى اللي هي بكينتاجيه لا المثال هذا طيب دخلت غرفتك انت ولجأت النور مشغل فايش تساوز تبدأ تحوط احتمالات مو بس الكهرب تحوط احتمالات تقول اما الكهرباء مقطوعة واما اللمب محروجة واما انه انفيوز ضاري واما انه الطبلون في فيوز اللي في الطبلون كمان ضاري واما, واما واما واما واحد لا إذن هنا إنت إيش بدك تستنتج هذا يسموه في الأصول السبر والتقسيم فايش يسوي؟ تيجي الكل احتمال إيش؟ ونسوي بيسوا على حدة الكهرب ما في؟ طيب نشوف الغرفة إلى جنبها في كهرباء هي أول شيء استقلاب عندنا السنتاج فأيش تيجي اللب اللي تيجي نقوم في جنب فيه كهربة فصحوا ولا لا لقيت كهربة إذا هذا الاحتمال شطب عليه كهربا. اللمبة. اللمبة لجيت لجيت ما عطوا فيه كهربة طيب اللب تقويم في اللب فتجيب لب تانية تحطها محلها لقيتها لقيت إيش لقيت إنه اللب ما اشتغلها اللب ما اشتغل بس الطيب المتأكد منه ما اشتغل يقول المشكلة مو من اللب طيب جبت الفيوز حطيتها الفيوز ده في ايش اشتقاد حطيت له جديد اشتقاد قول لي انت عارف المساله مشكله غير المشكله مال فيون اذا انت سويت ايش سبق تقسيم يسموه علماء مال الاصول هذا ها سبق او تقسيم وتبر التقسيم وحصر الاوضاع الصالح للعله ولا التقسيم والسبق هو ايش رفع وهكذا هذه كلها تدخل في إيش؟ في المنهج الوصفي هذا اللي بدأو في المنهج طيب أيضا من خصائص. المنهج الوسطي وطرح ما ليس نصيحة من الفرضيات وطرح الجماعة نشوفنا لما نشوف دحين في إيش؟ في استبر التقسيم وصف النماذج المختلفة والجرآس بصورة دقيقة كاملة بقدر المستطاع بحيث تكون مفيدة للباحثين فيما بعد نعم طيب طيب لا في إليه البحث التاريخي أو المنهج إيش التاريخي فالمنهج التاريخي هو على ما يستخدم في علم التاريخ، علم الحضارة، ها وما إلى ذلك. لكن قد يستفيد من المنهج الأوسط، أين؟ لأنه دراسة التاريخ ليست فقط عبارة عن إيش التنقيب والبحث عن إيش عن المعلومات في كتب التاريخ، إنما شيء آخر مهم أهم من هذا كله. تفسير الأحداث هذه بعد الاعد بعد ايش بعد تفسير الأحداث التاريخية تفسير الأحداث التاريخية بعد ايش ايه ايش ما احسن ممكن اسباب الحوادث ونجاحها وصلات سقوطها نعم لكن احنا بدنا نشوف أول شيء نريد لو نثبت هذه الأحداث التاريخية ماذا صحتها يعني انه في كثير عندنا ايش في في تاريخنا إحنا بالذات المسلمين في ذي في كثير من الأحداث ليست صحيحة وكثير كثير من من الناس شوها من الع من من أعلام التاريخ شوها سمعتهم يعني في غضب فكري في غضب فكري علينا وعلى تاريخنا التاريخ مستهدف الأمة كلها مستهدفة فا شيء لازم نثبت إيش صحة الوقائع التاريخية والأحداث التاريخية. ثم بعد ذلك نفسرها ونحللها كنعرف أسبابها وملابساتها والدوافع التي أدت إلى حدوثها كل هذه مضمونة. فليس فقط رجع التاريخ وإن ثم بعد ذلك كيف نستفيد من هذه الأشيء من هذه الأحداث نعم هذا باختصار عن إيش المنهج التاريخي طيب نأتي إلى إيش البحث التطبيقي البحث التطبيقي هو البحث الذي يكون فيه الباحث يجري تجارب ودراسة عينات أو حالات طبيعية وملاحظة صورياتها وتأثيراتها يعني هذا منهج تجريبي تطبيقي بحث سواء في الميكانيكا سواء في الكيمياء سواء في الفيزياء كل يعتمد على إيش على التجربة يعني كنا بأن هذا المشروع المخدر هو اكتشاف جد جديد التجربة التي يقوم بها الباحث للوصول في النهاية الى نظريات عامة من علاقات الأشياء بعضها مع البعض الآخر فيما يكفي تطبيقه خارج المختبر بشكل بشكل واسع. طيب هذه إذن الذكر عامة. نتوقف الآن إذا أصليام عليش. چهال صفر الله الله I'm going to do this a lot. Mm-hmm. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى ما سابق على هذا الانقصاء لأداء الصلاة ونواصل الحديث عن يعني انتهينا الحمد لله دولة الطلاب من الكلام عن ايش مناهج البحث او انواع البحث من حيث التخصص انتهينا كذلك من الفصل الاول في الكتاب الفصل الاول الحمد لله انتهينا من الفصل الثاني الفصل الثاني يتحدث عن خطوات نحن ندخل في يعني تصميم المادة الفصة الأول كان عبارة عن مقدمات مهمة لكن الآن سنبدأ إن شاء الله نتحدث عن المضاعات التي هي في صلب المادة وهي أولا خطوات البحث والمراحل التي يمر بها البحث يمر بمراحل يعني إحنا نتكلم الآن نتكلم على الشيء المثالي اللي هو المتبع في الدراسات العليا مرحلة الماجستير ومرحلة الدكتورة المراحل هذه هي على خمس مراحل المرحلة الأولى اختيار الموضوع والمرحلة الثانية خطة البحث والمرحلة الثالثة مصادر البحث والمرحلة مصادر البحث يعني جمع مصادر البحث والمرحلة الرابعة جمع المادة العلمية من المصادر والمرحلة الخامسة طياغة البحث هذه هي الخطوات التي مرد بها البحث الحقيقة المرحلة الأولى اختيار الموضوع وحاطة الله المشكلة يعني انت اختيارك الموضوع بناء على انه توجد مشكلة يعني في حاجة بسنا عارفينها ونحتاج نعرفها فاخترناها فاخترنا موضوع إيش هذا الموضوع ليش ليش حل هذه المشكلة يعني الموضوع وعنوانه إذا في للباحث الشروط وتأبرزت مشكلة تحتاج إلى حل أو بحث يحتاج إلى معالجة فينظر إلى تلك المشكلة المشكلة هل هي جديدة بالبحث والاهتمام يعني في مسألة خلينا نحن بالدراسات الدراسة الإنسانية مسألة فقية مهن عثيم حديثة نريد أن نعرف حكم الله سبحانه وتعالى فيها أو مشكلة اجتماعية نريد أنها نرى حقم الله سبحانه وتعالى فيها في كيف تحل هذه المشكلة في ضغط الشريعة الإسلامية ننظر الباحث معلات أول شيء هل هذه مشكلة يعني مناسبة لأن تكون أطروحة علمية كل مشكلة ممكن حلها في مقالة صفحة صفحتين ثلاثة، هل هي مسألة جديدة فيها القدر الكافي من من من النضال والبحث كي تستحق أن تكون ثلاثة لمرحلة الماجستير أو مرحلة الدكتوراه؟ هذا واحد. إذا كانت جديدة نضج. هل سبق أن بحثت؟ هل سبق؟ عند رحلة يحذون إذا كان موضوع سابق بحثه وما عندك أي شيء جديد تقدمه فما استاهل ما استاهل بحث هذا كل حاجة كل حاجة حاجة موجودة تمام؟ أما إذا كانت هذه المشكلة مهما حلها غير موجود وهذه الأسئلة أجاباتها غير مع معروفة فهذا لذلك استحق البحث لذلك لابد شغل رحلة الماجستير والدكتوراه أن يأتيش أن يض أن تكون فيه إضافة علمية جديدة يقولنا أننا نتكلمنا عن شروط البحث الجيد أو مواصفات البحث الجيد ما قلنا أن تكون فيه جدة فيه إضافة علمية هذا واحد والحقيقة هذا الأمر تعنيت بالأمر السهل هذا الأمر <تصفيق> ليس الأمن سهل مكينته هو سهل لمن سهله الله لمن يعني يستعينه الله له وكان عنده الأدوات حكينا إنه الطالب من شروط الطالب شروط الباحث تكون إيش عند على على قدر وافر من العلم عند تكوين علمي إيش عند تكون علمي جيد صاحب التكوين العلم الجيد يستطيع أن إيش أن تمر بهنه بعض المسائل التي تشكل عليه والتي يرى أنه، أنها بحاجة إلى مزيد من البحث إلى مزيد من الدراسة شاهدين كيف؟ أما اللي مثلا ما عنده تحصيل علمي كافي فهذا يتعذر عليه أنه يجد بحث مناسب موضوع مناسب للحق فيه لأنه أفضل ما عنده علم يعني ذلك قبل الكاسف كيف يدتكت أشياء جديدة ينظر. نقول له كذلك إنه الطالب الجيد عليه أنا يكون متابع دائما لكل ما هو جديد في الدراسات التخصصية في تخصصه. ولذلك كثير من الطلاب. يتهرب في الماجستير او البثورامي من يكون بحثه وعباله عن بحث موضوع يعني فيرجى الى ايش الى المخطوط تعرف في المخطوط شو تمام. هو الارضل لا تمام فيبغل يرجح هو فهي كتاب قديم يعني مخطوط بخط اليد و ولم يخرج الى النور يعني في زمننا هذا فيحقق هذا الكتاب وربما يعلق عليه. ف... يعني تكون طروحة إيش للماجستير أو الدكتور. آه. الحقيقة كثير من الطلاب يبغى زي كده. هو مو سهل ترى التحقيق. وليس يعني لا أقلل من قدر التحقيق. ها؟ لكن الطالب عليه أن يتعلم البحث، يتعلم كيف يبحث. تيم يكون تنس يكون ماهج البحث اه و رجال خصوصا الماجستير عمله وايد انه ان الطالب ايش يعني يبدا مرحله العلمية العليا وهو ايش في في في في مسير في ملحق في تحقيق مخطوط مع احترامي وتقديري العمل هذا عمل التحقيق المخطبات ليته بالأمر السهل. فايل جاء يحاول مثلاً يجيبه هو بعض الزملاء كتاب قديم كبير مثلاً اجتموا ويخلص ريح نفسه ما يد. عارف شيء عندي لأن الطالب زي كده يفهموا إيش إلا إذا كان مخطوط في غاية النفاسة لكن مع ذلك أقول في الماجستير ما ينفع أنا أشوف إنه الطالب في ما حسن ماجستير لابد أن يكتب بحث لابد أن يكتب إيش بحث في أذكر في جامعة أم القرى كان فترة الماجستير ما ممنوع أن يكتب فيه مخطوب الطالب ما يحتاج الماجستير لزماتكم في مخطوط ما هذه هو على هذا الشيء ولا لا يعني معهم حد حقيقياً فالمهم ف. او يعني انهم طيب خلينا ندخل موضوع على الاختيار الموضوع ايضا لابد ان يحسن الاختيار لابد ان يختار الطالب والطالبة بحثا يتفقوا مع اهتماماته يكون عنده رغبة في الموضوع في, في, في البحث في هذا الموضوع ويفضل ان يختار الموضوع بنفسه لا مانع إن واحد يختلقه لكن أظن هو اللي يختار هذا الموضوع أو على الأقل إن اختير لك فلا بد أن تكون لديك رغبة في الكتابة في هذا الموضوع هذا الموضوع مثل الصديق وربما أكثر معك ليل نهار في مرحلة الكتابة في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه إذا كنت ما تحبه ها إجيه إيش يا عراق؟ موضوع ما تحبه جالس يكتب فيه إيش سوي إيش النتيجة تمله إيه نعم وإيش كمان ها وإيش تكون النتيجة ولا تبدع فيه أحسن الطا أحيانا والله أشوف يا أخي في بعض الموضوعات بحوث كتبت فيها إن شئت تحب فيها ما أبغى تهمنها يعني أعجبتني كثير فما بقدر تهين منها من زالفهم لما موضوع جاه تعطيه كلك ولا تكاد تجد شاعر ذا واجد يعني لا لا لا تجد شاعر إلا ذي قدر تثبتها في هذا البحث تعلق بهذا الموضوع إذن لابد أن تكون له منالك إيش موضوع وأيضا هل نابد أن يزيل الأمور هل لديك القدرة على إيش على إبداع في مثل هذا البحث هل ممكن موضوع إيش جدث لكن موضوع شاق هل تستطيع أسألك هل تستطيع على قد أهل العزم تأتي إيش تأتي بعد ذلك نعم أنو راعي جدة الموضوع أهميته فلا يختارك موضوعا سبق طرحه إلا إذا كان هناك جانبا لم يطرق فلا بأس بذلك أو كان عندك مثلا آآ آآ إضافات آآ تطبيقات ما إلى ذلك أن يكون لهذا الموضوع صلة بمستجدات الأحداث التي تشعر الناس هذا هو المهم حقيقة هذا هو المهم أحيانا الرسال الطالب يختال موضوع ما لثمرة عملية في واقعنا وهذا كثير ما يحدث حقيقة من ذلك الرسال الموضوعات التي تقدم خدمة للناس أو تشد ثغرة غائبة عنها إني بقول إنه إنه يعني حبة يكون الموضوع يعني نعم هذا جدا مهم جداً، إنه لابد أن تكون لهذا الموضوع مراجع ومصادر ومصروعات يعتمد عليها، وكذلك لابد أن يعني يكون هنالك مشرف لك طبعا ضروري يكون في مشرف لكل باحث في الماجستير والدكتوراه. اختار أو يختار لك مشرف أيضا له باعه في هذا الموضوع أو في المجالات قريبة من هذا الموضوع كلها تسعبك في كتابة الموضوع وعليه الطالب هنا كاتب محاذير قدم سبعة ابتعد عن الموضوعات التي يشتد حولها السلاخ تكون معقدة وصعبة وخصوصاً واحدة الماجستير فأنت اختلقت اختلقت الموضوع التي الذي يشوب نسب على قذفه قدر... على قذف قدر خبراته قدر موضوعات المعقدة الموضوعات المملة الخاملة الموضوعات التي ليس لها مراجع كافية الموضوعات الصفيئة جدا الأمر المضات الواسع جداً الموضوعات طويلة جدا طويلة طويلة وإذا لم تكتب حاجة لم تكتب في كل ما ايش يتعلق بيش في موضوعك أول موضوعات الضيقة جدا اللي ما تستاهل لها تكون رسالة يعني لذلك ما رحنا نستاهل موضوع ضيق جدا ويش وبالتاني يوسع الـ الـ الإنسان بيش بالحشو الموضوعات الغامضة نفس هذه الموضوع بعد عنها اختياج موضوع ثلاثة باش مع قدراته هذا اختصار فيما يتعلق باختياج اختياج الموضوع طيب هنا حقيقة أنا في حاجة أبغى أبينها اللي هي موضوع خطة البحث العلمية. الخطة طبعا أي بحث لابد إذا ناب الإنسان يمشي على حسب الأصول وحسب لابد أن إيش يسوي مشروع خطة بحث؟ خطة البحث تعتبر خطة. خطة خطة يبعد عن مشروع بحثي يبين فيه عناصر وال و... و... اللي هو يكشف ويبين أبعاد الموضوع وفيه عدد من العناصر يريد من مجلس القسم أن يريد منه أن يش يج... يريد أن يقلع مجلس القسم بصلاحية هذا الموضوع لأن يكون أطروحة علمية. فلا بد إن خطة قبل خطة دي يعني صفحات هذا عشرة خمسة صفحات عشرين على حسب الموضوع حسب ال العلاقات طيب يعني مثل الخطة بس خريطة البيت مثل الخطة بس خريطة البيت تقدر تزيد بيت مزارع خليفة لا بد إنك إيش ايه إيه هذا مخربة من بين ما تقدر هنفع إنه جاوليجي كذا يقول والله خليها هنا عشوائية كذا هنا هنا نحط الأساسات هنا كذا وبعدها نبدأ الدوق وكله بالتساهيل كله ما جينا إحنا بعد كذا نكتسحه على كيفنا ينفع ما ينفع ها بس تبي تجوا كيف؟ ما يكون البيت لا من حيث الاساس جيد ولا من حيث التقسيمات ولا في ماذا تسوي خطة. الخطة الخطة دي اشتش مالحقش هنا حقيقة في الكتاب الله يهديه نخبط نخبط حقيقة يعني, حقيقة يعني ان شاء الله بس اتفرغ و اكتب كتاب الله يسرها ان شاء الله اكتب كتاب ايش يلا ومع يوم ما احد ان شاء الله يخدم موضوع المادة هذه الموضوع الماده هذه بحث كثير ما وجد مرجع الا هذا الك... هذا انت شيء موجود بالنسبه للطناظر لكن يحتاج بكثير من ايش من مشاكل فهو هنا في خطه البحث هي اللي لخبطنا العام حط حط حط يعني اشياء نحط العناصر المقدمة خلاها عناصر الخطة، وهم هو تشعبه. في تشابه، كلي. يعني عناصر الخطة هي تقريباً عناصر المقدمة، لكن المقدمة مية تكتب تكتب بعد نهاية بعد الإنسان ما يفرغ من كتابة البحث بسطة في الأول بتسوى في الأول، يعني يتسوى في يعني يضع بعد ما يعني في الأخير يدونها في الأخير، لكن لما يضع يضع في إيش في أول إيش في أول, أول البحث. المهم هو هنا خطة دخل فيها يمي شمال الله يهديه والمعلق ما تطبط لهم يعني آخر حكا قال لين احنا نتكلم بنفسنا داخلين عن خطة البحث انا اقول لكم ايش العناصة التي تكتب في خطة ايش خطة البحث اوكي الخطمه كويس هكتب عليه بيان الموضوع ايه اسئلتكم بي. اولا بيان اوكي بالموضوع وبيانه هذا العنصر الأول يعني تبتيش اكتشف الخطة تتعقد بالموضوع ده تعرف بالموضوع ده تبين لل لل للقارئ الخطة عن إيش أنت تبتيش بتحس تبين إيش هو هذا الموضوع اللي بنتكلم عنه إذا الحقيقة بيانه عنوانه هذا هو. ثانيا أهمية الموضوع. لا لا مهمة الموضوع. مشكلة البحث. طب باينه عندك يا رعد طيب سابقا يعني ايش مشكلة البحث في ثاني يعني ايش هي الحاجه اللي احنا مهنا عارفينها او ايش الشيء اللي بدنا نجيبه نجاوب عليه ايه القرائات اللي احنا احنا عارفينها أهمية الموضوع به خاطر مود تطلع راح يمشي. إحنا لحظة واحدة البطارية خليك معايا بالله. مشكلة الموضوع أو مشكلة البحث ثالثا مهمية كنثات سابقة خامسا الإضافة العلمية الجديدة كما أيوة هذه هذه شيء مهمة ما من البحث ما من البحث في هذا الموضوع. يعني ها بیان ایش هيكلة البحث. نحن نيجي نتكلم. على أي شيء. مشكلة الموضوع أهمية الموضوع سهلة. الدراسات ثابتة. يعني إيش؟ يعني في تجاتات تكلمت عن هذا الموضوع أو ذكرت هذا الموضوع. فأنك تذكرها وتبين إيش بملخص بسيط كل تجاتة إيش الشيء اللي تكلمت عنه. بعد كده خامسًا. خامسًا. الإضافة العلمية يعني تبين إيش الشيء الجديد اللي بدك تضيفه وهذه هي الجيدة المهمة وبعدين الثالثا منهج البحث في هذا الموضوع إيش هتم تحت اي منهج بصفة عامة و... يعني منهج عام ومنهج خاص منهج عام المنهج الوصفي والاستقرائي والاستقرائي والاستنتاجي ومنهج يعني مقارن منهج آه... يقوم على كذا يعني بصفة عامة بعدين الأشياء الدقيقة والله بقول مثلا إنه أنا الله حاخرج الآيات الحديث بطريقة معينة من كذا من كذا أتاجب من الأعلام ااا اللي ماهم معروفين مثلا يعني زي كل الأشياء الدقيقة دي إيش تذكرها في منهج البحث لأن هاي البحث إيش يعني هاي البحث مين يقول لنا لا نتاجيا نحصل دحين تسمع الكتاب نعم إن هيجي هنا عاللكمك على الكتاب إن شاء الله إيش عن هيئة ال هيئة البحث أيوة فصوره أبوابه فصوره أبوابه يعني أيوة فصوله أبوابه فصولها أبواب يعني تلتب یه لحظه واحدة دقیقه گارتو ای اخا فهد هيكلة البحث هيكلة البحث يعني زي ما قاعد أخوكم الفصول والأبواب طبعا شوف البحث عادة زي البحث الكبير زي ما أقول لكم الباب تحته إيش تحت فصول وتحت الفصول إيش وتحت كل الباب تحته فصول وتحت كل فصل مباحث وتحت كل underneath كل مبحث مطالب يعني باب تحت فصول وفصل تحت إيش مباحث وتحت كل مبحث ومباحث مبحث تحت إيش مطلب عادة عادة البحوث الكبير استكمل من أبواب ستتكون من أبواب والمتوسط ستتكون من فصوش والصغيرة ستتكون من مباحث وأحياناً جداً صغير جداً جداً ستتكون من مطالب وخلاص طيب هذا أولاً ثانياً الموضوع الهيكلة هيكلة كيف تكتبها؟ هذه العناصق هذه الموضوعات التي عندك كيف تكتبها كيف؟ تكتب منطقي آآ علمي آآ يقبل العقل، فما تبدأ بالصعب قبل السهل ولا تبدأ بب بشيء مختلف قبل المتفق عليه، ولا تبدأ بالشيء المعقد قبل الشيء البسيط، ها؟ تبدأ بالبسيط ثم بعد ذلك الصعب ولا المعقد، وهكذا يكون الترتيب ترتيب إيش منطقي، هذا باختصار، هذه خطة البحث، جي اللي بالكتاب هنا الحقيقة. ف... هنا في لقبة هو حط عناصر البحث بدل عناصر إيش؟ بدل عناصر الخطة العنوان ماشطا يجب أن يكون سيئة عنوان جيدة ويكون مختصر ومواضحا جديدا ذا جاء يعكس موضوع البحث ويشير ويشغل أفتاله لعيثه وفلوده وأبعاده لأول مستمع هذا العنوان قبل المقدمة اشتخل المقدمة وفيه مقدمة خطة في البحث ما في مقدمة المقدمة دي تكون في البحث نفسه يعادف الباحث الباحث موضوعه ويظهر لأمات أهميته ومنهجه والبحوث المهمة وأشوف في دليل عيش أنه والبحوث والبعوث المهمة التي سبقته وأهم العقبات التي ما تستطيع أقول الكلام ده عقبات إيه انت للساعة ما بحثت انت للساعة بخطة البحث تقول العقبات التي ملت فيه هو لخبط هنا معايا جاعد وفهد لعظين شاهدت كاتب رغمت لين المقدمة مقدمة ايه؟ وكما كانت فيه أهم العقبات التي ملت فيه ما ايش اهمت على العقبات؟ عقبات ايه؟ كانت في الكتف المقدمة لسته انت هنا حط عماصر البحث عنوان المقدم وحسرة البحث وهيك حطها فيه؟ حطها فيه أنا في حليلتا يعني ما هو ما توفق في هذا الطرح والله المستعان الت الترتيب بين إيش بين الأبحاث بين ال ال في الهيكلة يكون ترتيب مصقول متسلسل منطقيا. ايه يظهر كل باب هو يؤهلك لايش في الباب ايش اللي بعده حتى ينتهي الباحث من بحثه الخاتمه طيب هنا خاتمه ايش حاجه تبدا في خطه البحث يقدر يقول لك حط عناصر ايش ممكن يضع عناصر هيك يا يا هو هنا تكلم شوف قبل واحد يمكن نفس محتويات الخطة بشكل موجز مالي الخطة فيها مقدمة وفيها المقدمة أهم العقبات والبلاشين. اليوم أربعة. الخاتمة. خاتمة في الخطة. لا هو ما قال عما في البحث يا ريت. هو قال هو قال ممكن نذكر محتويات الخطة؟ ممكن أن نذكر محتويات الخطة بشكل موجز في يلي. محتويات الخطة المقدمة. محتويات الخطة الخاتمة. في هو ما يعني لخبط حط عناصي ال ال قال النهج عناصي الخطة وهي محيط الخطة وهو احتمال البحث هذا العناصي البحث فا الشيء اللي ذكره نبدأ عليه فهو لخبط في هذه مثلا خبط بخل اليمن شمال وما أعرف إيش يسوي فيه بحر. ما راجع بحث الكتاب ما رجع وغش حتى المثال اللي هنا ذكروا خطة رادعية حقيقة مش هي مهدي يعني برأيي برأيي بس يقولوا كاتب هاي إشكال كاتب هنا هذه خطة مبدئية البحث في الصحابة كرام الذي الله عنهم وارضاهم محاولة مغلياته وبعض الشبهات التي أثيرت نهار الصحاب العنوان الصحابة الكرام في الكتاب والسنة التعريف بالصحاب مقالات بالصحابة وطبقاتهم فضائلهم حذار الصحابة الشجاب و قتاب الشجاب و قتاب بين الصحاب و تأويل والله أنا شا... ما يعني الصحابة الشجاب و علماء ما ضبطوا ولهم مثال يعني بسراحة مثال ذكروا له ما هو هذه اللخبة دي هذا النمحة الثاني الحقيقة خطة المسل العلمية و عمصيرها ما توفت فيها المؤلف هذا يعني الشيء اللي عندي حدث أقوله لكم وهذه هي العناصر الخطة طبعاً بحث أنا أشوف هذه في عناصر أخرى بس هذه هي أهمها يعني إن شاء الله أحاول القسم عندنا لو جيد أحصل عليها قبل الأسبوع القادم أو في الأسبوع القادم نحاول ن نحاول نسوي نموذج الخطة البحث الطلاب الماجستير والدكتور على طول لكن ما أوقع فيه إيدي وما زين موجود خلينا نشوفها عندكم رايه كده عندكم رايه معاي معلش شوفوا ان أمانة مش أحاول أشوف المجلس القسم عندما حط 11 عنصر نشوفها إن شاء الله مدة قادمة ما فيش مشكلة. لكن هذه هي اللي عندكم مبدئياً يتوسّق الجميع بكل البيوت يعني هذه اللي ذكرتها تعتبر يعني كافية لكم ما حطيتني إحداعشر عنصر كاتب مقدمة يعني المقدمة اللي هي تضمن تعريفة تمهيدا لموضوع الدراسة هي نسمها ليش إلا أنا ذكرتها أو شوية اللي هي التعريف من موضوع هذا مقدمة تذير لكن مو هو المقدمة من نفس المقدمة اللي هنا. طيب اليوم احد عنده سؤال احد عنده شيء يعني انا نشوف انه احنا اليوم الحمد لله يعني كينة خلاصة يعني يا سهلا ان شاء الله احد عنده سؤال شباب يا جعد يا فهد معدل معين عليهش ما أفهم آه والله يعني قصدك معدل القبول معدل ما ايه جضبك يا يا جضبك انك انت لما تخلص الماجستير يبغى تكمل ماجستيك وكم يطلع ايصال موط اسمع مني يا ولدي ده هي الماجستير مو بس بحث الماجستير في مواد تاخذها في مواد تاخذها اه وبعد ما تأخذ المواد تبدأ تقدم أو قبل ما تنتهي من المواد في وقت معين اسمحوا لك انك انت تقدم خطة بحث حتى تقف المعدل ايه تقول ايه دخل المعدل يا ابن حنا كيف ايه دخل المعدل ما هو المعدل دلالة على على قدرة الطالب على قوة العلمية يعني جائب مقبول زي جاب ممتاز فهو لابد إنه يكون في معدل معين، بس والله ما أدري بالضبط يعني. إذا أدخل موقع الجامعة تعرف يعني يمكن تفاصيل الموضوع. لا. فالماجستير حتى الدكتوراه في مواد، وبعدها تكمل الدراسة. فالمعدل دلالة على إنه هذا الطالب لعنده القدرة إنه يواصل دراسة ولا لا؟ هذا هو. اللي عند جاي مقبول في اللي جواه وغالب ماي ما صونوا ما يقبل يعني فيه وفي اختبار قدرات صونوا اختبار اللغة الإنجليزية وشيء ذكية يعني لكن والله تفاصيلها مهي معاد الحين نعم طيب يا فهد عندك سؤال عندك انت من الجوال بسكلمني ممكن تكلمني على ال حال أنت طلاب الانتساب الجامعة واسمه معاكم وإلا كان مداهم في الجسد ما كان سمح حالك أن تكمل الدراسة تولي في طلاب انتساب بيكمل الدراسة تولي حتى باجتهاد يعني حقيقة الحكم في هذا الشيء هو مستوى الطالب. نعم. طيب احنا الحمد لله اليوم انتهينا. إن شاء الله الأسبوع القادم يلقاكم يوم الاثنين ويوم الأربعاء وهي آخر أسبوع إن شاء الله ننسهل من بقية المادة عموما سهلة يعني ما فيها شيء صعب الحمد لله نظرية وتعتمد على الفهم وتعتمد على يعني اكتعابك بالنسبة للاختبار النهائي اختبار الطلاب هي اختبار من مئة درجة اختياري وصح وخطأ هذا هو يعني. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله يفشيكم سلام